وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَعَصَوْا وَجَعَلَ ذَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةً فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ What do you mean? Bersie View إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي إِمُلَاقٍ حِسَابِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ كان see mm -hmm.